وَإِلقالَالَ عسَابنُ مَرَمَ يَابَن إِسْر إلَ إي رَسُول الله إليكُم إِي رَسُول الله إلَكُم مُصَدِّق لماَا بَيْنَ يَيدّمِنَ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 قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 يعلمُ ما في السماواتِ وَالأَرضِ وَعلم مَا تُسِّونَ وَماَا تعلنون واللهَّهُ عَمُ بذاتِ السّدُور لَم يَأتِكُم نَبَأاء الذيذينَ كَفرَروا مِنْ قبلَلوا فَذاقُ وَبالَا أَمرْرِهِم وَلَهُم عذااب ليِيم.